بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج برنامج نظرة النعيم الذي تقدمه لكم مزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ما زلنا منذ أن بدأنا ونحن في هذا البرنامج ننهل من سيرته عليه الصلاة والسلام من سيرة الحبيب المصطفى محمد ونستفيد من الدروس والعبر مما جاء في هذه الأحداث باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبا في المدينة حياكم الله شيخنا. حياكم الله صلى الله عليه وسلم الله لكم السلام الله عليكم اللهم أمين كما قدمنا وختمنا حلقة الأسبوع حلقة الحلقة الماضية التي كنا نتحدث فيها عن الغزوات وما جاء في باب الجهاد النبوي اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نستفتح الحديث عن الأحوال النبوية بحلقة هذه هذا اليوم وهي حلقة عن العصمة أبدأ معك شيخنا بتحرير للعصمة لغة واستلاحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله العصمة في اللغة بمعنى من قال الله جل وعلا كما في خبر نوح وابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي يمنعني وجاء في خبر الصديق يوسف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع فهذا أصلها اللغوي وهو ظاهر وأما في الشرع فتأتي على ضربين الضرب الأول وهو الذي يراد به العصمة إذا أطلقت وهو حفظ الله جل وعلا لأنبيائه ورسله من أن يقعوا في الذنوب كبيرها وصغيرها وأن يطعوا في كل ما يعيبهم ما يعيبهم أو يشينهم فهذا العصم بمعناها المطلق بالشرع ثم تأتي بمعنى حفظ الله جل وعلا لأوليائه أو لأنبيائه ورسله من أن يؤذيهم أحد أو أن ينال منهم أحد وهذه ليست لكل نبي أما الأولى فلكل الأنبياء الأولى لكل الأنبياء وهي إذا أطلقت, بها العسمة. إذا أطلقت العسمة يراد بها العصمة إذا أطلقت العصمة يراد هذا المعنى حفظ الله جل وعلا الأولياء من الذنوب كبيرها وصغيرها ومن أن يقعوا في أي أمر يشيب ما يعيبوا أما العصمة لمعنى الحفظ فهذه ليست لكل أحد مثلا نبي الله يحيى قتل وغيره من الأنبياء قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل فريقا كذبتهم وفريقا تقتلون هذا معنى ذلك أن فريقا من الأنبياء يقتلوا قتلوا. فعلى هذا قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس هذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه أن يناله أحد بأذى وقد وقع ومر معنا في غزوة خيبر أن الشاتة لما سمت قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموع من هنا يتحرر المعنى الدغوي والشرعي لكن تبقى مسألة وهو أنه جرت على سنة بعض الناس أنه يقول العظمة لله ولرسوله وهذا خطأ عظيم فالعصمة تكون لأهل التكريف في أنهم لا يقعون في الذنوب أما الله جل وعلا فهو الذي يعصم فلا يقال العصمة لله لا يقال العصمة لله لأنه جل وعلا هو الذي يعصم إلا إذا راد القائل أن الله هو الذي يعصم اللام هنا لام الملك صح ذلك نعم العلماء كان لهم مجموعة من الأقوال في ما يتعلق بعصمة الأنبياء من الوقوع في الصغائر والكبائر نعم السبب في ذلك ما ورد من نصوص. لكن الصواب إن شاء الله أن الأنبياء عليهم السلام جميعا معصومون من الوقوع في الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ومن التلبس في أي شيء يشين أو يعيب يبقى السؤال هل هذا قبل النبوة وبعدها أم بعد النبوة فقط بكل قال العلماء يعني المسألة فيها أبحاث كثيرة لكن نقول هنا ما الذي نختاره الله جل وعلا جعل هؤلاء الأنبياء صفوة للخلق وأمر العباد بأن يحذوا حذوهم ويقتدوا بهم قال أولئك الذين أهدى الله فبهداهم اقتده وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأثنى عليهم فهناك تعارض كبير لو سلمنا بأن الله جل وعلا لم يعصمهم من الذنوب قبل نبوتهم إلا أن بعض العلماء يفرق فيقول ننظر في النبي إن كان هذا النبي تابعا لنبي قبله فيصبح معصوما أما إن لم يكن تابعا لنبي قبله إنما هو نبي وبعث في قوم أصلا كفار ولا يوجد نبي قبله مثل هود وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم فهؤلاء تكون لهم العصمة قبل النبوة وبعدها والذي يظهر لي أن الله جل وعلا حفظ أنبياءه ورسله من أن يتلبس بشيء من الذنوب كبيرها وصغيرها قبل البعثة وبعد بعثتهم حتى يتحقق فيهم أنهم ذو هدي كامل وطريق قويم ولا يجد أحد سبيلا إلى أن يقدح فيهم أو أن يقلل من شأنهم نعم. هناك فضيلة الشيخ آيات قرآنية تحدثت في ظاهرها عن ذنوب وقعت من الأنبياء فكيف يجاب عنها وفق ما ذكرت قبل قليل فلناخذ بعضا من هذه الآيات نبدأ نعم. بآدم عليه السلام آدم عليه السلام نبي مكلم كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة ونفق فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأدخله جنته وأمره أن لا يأكل من الشجرة وقال جل وعلا بنص كلامه العظيم وعصى آدم ربه فغوى فيحتج عليك المخالف بأن الله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى فكيف تقول إن الأنبياء معصومون؟ يجاب عن هذا جواب أولي وجواب تابع الجواب الأولي أن هذا في الجنة والجنة ليست دار تكليف ليست دار تكليف ولا يقال في حقها كبائر أو ما يقع فيها كبائر أو, أو صغار وإنما كانت تكليف بعد أن أهبط عليه السلام إلى الأرض هذا الجواب عن هذا الأصل الأولي ما يتبعه من جواب أن حديث الله عن عباده وخلقه ليس كحديثنا عن أبينا فالله يتكلم عن عبد من عباده قال عنه وعاصر لكن نحن عندما نتحدث لا يحسن أن نقول إن آدم عاصر لأن آدم بالنسبة لنا أب والله نسبنا إليه قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم لا لكم الشيطان ولقد كرمنا بني آدم فنسبنا الله جل وعلا إليه فخطابنا عن أبينا ليس كخطاب ربنا جل وعلا عن عبد من عبادي وخلق من من خلق من الآيات التي جاء في ظاهرها أنه تم تأصيان النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة سورتي عبس قال الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى والآيات شهيرة ظاهرة محفوظة في خبر عبد الله بن أمي مكتوم فإن عبد الله بن أمي مكتوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله التفت ويقبل على صناديد قريش وهو يقول علمني مما علمك الله إسره أن يتعلم شيئا من القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من يقبل على الصناديد ويدعى فعاتبه رب فيه وسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عتابا وكان يقول له أهلا بمن عاتبني رب فيه فقال الله يتكلم عن النبي عبس وتولى ولم يقول عبست وتوليت وهذا من إجلال الله جل وعلا النبي والقرآن زاخر بكرامة النبي صلى الله, الله عليه وسلم, سلام وسلم سلام. عند ربه الله يقول يا آدم قربنا يا نوح وبيت بسلام مننا وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال الله جل وعلا قلنا يا نوح ذكر الله الآية التي بعده وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤية قال يا نوح هبط بسلام مننا فذاك فنادى الأنبياء باسمائهم الصريحة وليس في القرآن يا محمد في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول وإنما ذكر محمد لا على سبيل النداء بل على سبيل الإخبار وآمن بما نزل على محمد وهو الحق من ربه فهذا من كرمته صلى الله عليه وسلم على ربه هنا قال له عبس وتولى كأنما يتكلم عن شخص غير حاضر عبس هو تولى هو ما قال له عبست وتوليت فهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام <تصفيق> يقال في حقه فعل خلاف الأولى فعل خلاف الأولى بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد هل يسعى في دعوة الصناديد أو في دعوة عبد الله بن أم مكتوم وكلاهما اجتمع حاله في وقت واحد في مجلس واحد يقبل على هؤلاء أم يقبل عليه فغلب على ظنه أن الإقبال على هؤلاء, هؤلاء أشد ثمرة للدعوة فلم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا لحظه الشخصي لا لدينار ولا لدرهم ولا لمعصية بربه ليس هناك نص صريح حتى نقول إنه خالفه وفع ربه لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد أهلك نفسه في أن يدعو قومه ولهذا قال الله ربه فلعلك باخع نفسك على أثاره فقال له ربه نعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكره وتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى يتذكر وأما من جاءك يسعى إلى آخر الآيات فهذا نقول عنه فعل خلاف الأولى <تصفيق> أبينا تحريرا ما كان منه جاء الخبر عن يونس عليه السلام الله جل وعلا قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقال عنه في صورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاظباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فاظلماتي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يونس هذا عليه السلام يونس بن متى بعثه الله جل وعلا إلى أهلني نوى من أرض الموصل من أرض العراق قال وذنون النون الحوت أي صاحب الحوت وذنوني إذ ذهب مغاظباً من, من, من قومه هو لم يؤمر بالبقاء فلم يبق لكنه أمر بأن يدعو قومه فلما أمر أن يدعو قومه توعدهم بالعذاب فكأن العذاب أبطأ وكان فيه عليه السلام الشيء من الحدة فلما أبطأ عليه العذاب تركهم وذهب دون أن يستأذن ربه وكان يعلم مقامه عند الله وقد بين الله هذا قال الله وذنون إذ ذهب مغاضبا من قومه فظنّا أي غلب على ظنه أو تيقن لأن الظن يأتي معنى اليقين في القرآن فظن لن نقدر أن لن نقدر عليه ما معنى أن لن نقدر عليه يطلق الفعل يقدر ويراد به أمرين إما القدر بمعنى التمكن وهذا محال أن يظنه يونس، لأن الكافر يعلم أنه لن يفر من, من سطوة الله وعصات المؤمنين يعرفون أنهم لن يفروا من غضب الله إذا أراد الله بهم شيئا وقع لكن نقدر هنا ضد التوسع في الرزق الله جل وعلا يقول فأمر إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فقال جل وعلا فقدر عليه رزقه قال ربي أهانا قدر عليه رزقه يعني ضيق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والمعنى أن يونس عليه السلام غلب على ظنه أن مقامه عند الله ومنزلته بكونه نبياً أنبياء الله لن يضيق الله جل وعلا عليه لا في الرزق ولا في الأرض فله متسع وليس ملزماً بأن يبقى في ديار قومه لكنه فاته أن يستأذن ربه وأن لا يتعجل في دعوة قومه وأن يبقى بين أظهرهم حتى يفصل الله بينه وبينهم فخرج مغاظباً فظن أن لن نقدر عليه وفي حق الأنبياء هذا غير مقبول لكنه لا يسمى معصيا غير مقبول لكنه لا مصر يسمى معصيا فظن أن لن نقدر عليه فإن هذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولهذا قال الله في سورة أخرى فاشتباه ربه فتاب عليه وهدأ فاشتباه ربه فتاب عليه وهدأ وكما أن العطاء يكون على قدر علو المنزلة فكذلك العقاب يكون على قدر علو المنزلة يعني ساء النبي رستنك أحد من النساء والله جل وعلا يقول لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الممات ومحال يقعن صلى الله عليه وسلم هذا لكن البيان أن شريف المنزلة كما ينجم عنه شريف الثواب ينجم عنه عظيم عظيم العقاب هذه في حالة من في حالة يونس في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وهذا مر معنا إجمالا في حديثنا عن المنافقين فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهؤلاء ولم يرد أن يتبين صادقهم من كاذبهم فعاتبه ربه لكن العتاب جاء مسبقا بالعفو حتى يبين عظيم المنزلة ورفيع الدرجة وهذا من إجلال الله النبي عفى الله عنك أيا كان الحال فأنت النبي المختار والصفة من الرسل وسيد أولي العزم وهذا أمر فرغ منه عفى الله عنك لما أذنت لهم يعلمه أن اجتهاده هنا كان خلاف الأولى يعلمه أن اجتهاده هنا كان خلاف, كان خلاف الأولى هذه بعض الآيات والنصوص التي وردت فيما ظاهره كثير منها قول الله جل وعلا في حق نوح فإن نوح عليه الصلاة والسلام قال له رب إني أعذك تكون من الجاهلين نوح عليه السلام كان ما كان من أمره من دعوة قومه ثم إنهم ما زالوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا أوحى إليه ربه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. آمن فلما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ابتهل إلى الله قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا لابد من الجمع ما بين دعائه وما بين قول الله جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لماذا لابد من الجمع حتى لا يأتي أحد ويدعو على الكفار دعاء عاما يحتج بدعاء نوح نوح كان يعلم بخبر من الله أن أحدا لن يؤمن ولهذا يقول بعض الناس في مدح النبي صلى الله عليه الله وسلم ويعرف ب... بنوح يقول وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنأ ودعوة أحمد رب دي قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وهذا استشهاد غير صحيح لأن نوح لم يدعو عليهم إلا بعد أن أخبروا الله أن أنه لن يؤمن يقول. من قومه كل من قد لما كان ما كان من أمر السفينة قال نوح كما قال الله جل وعلا قال سأويل جبل ناسم من الماء قال لا عاصم يوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيله يأرض بلعي ماء كيلي السماء وأقلع وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين ماذا قال أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءه إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إذن نعود نفس القضية اجتهد نوح في فهم النص ففهم أن أهله يشمل المؤمن منهم والكافر وقد وعده الله أن ينجي أهله وعده الله أن ينجي أهله واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فهو عليه السلام تمسك بظاهر أن هؤلاء أهله ثم بين له جل وعلا أن رابطة النسب قد قصمت بكثير إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ما كان جوابه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر فهذا أدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى نأتي لنبي الله إبراهيم وصعب أن نتحدث عن أنبياء الله ويطرق مثله ثم تحديث لما يذكر أشراط الساعة يذكر قيام الساعة ومسألة الشفاعة يقول فإنني كذبت ثلاث كذبات ورد في حديث ثمتاني منها في ذات الله ما الكذبات الثلاث؟ كذبات الثلاث أنه عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا وهو يعلم يقين أنه هو الذي فعله وقال عليه السلام إني سقيم ولم يكن سقيما وقال لزوجتي وهذا في السنة لا في القرآن إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا الملك سيسلط علينا سأقول إنك أختي الأولى إني سقيم بل فعلوا كبيرهم هذا قال في ذات الله يعني لماذا قالها حتى تكون سببا في أن يعود قومه عن عبادة الأصنام ففي الأول قال إني سقيم حتى يبقى ليتفرغ للأصنام فلم يفعلها لكسب شخصي إنما لكسب دعوي ولما قال بل فعلوا كبيرهم هذا أراد أن يبين لهم سفاهة ما هم عليه فإن كانوا صادقين سيع يفيق من رقدتهم وغفلتهم قال بل فعلوا كبيرهم هذا بسألهم إن كانوا لا كانوا ينتقون فالمقصود من هذين أن الأمر أراد به الدعوة إلى الله أما في قوله للملك عن سارة إنها أخته أراد أن يحفظ عرضه أراد أن يحمي نفس زوجه أراد أن يكلأ بيته لم تكن في ذات الله كاملا وإن كان هذا من حق أهلي عليه من الدين لكنه ليس مجردا مثل الأول هذا أخره ولهذا قال وهذا من كرمه عليه السلام قال فأنا خليل من وراء وراء خليل من وراء وراء فهو لا يسمى معصية لكنه حال بينه بقدر الله وبين أن يصل إلى منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أما النبي الخاتم الذي نحن في نظرة النعيم ندرس سيرته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإنشاد في الملكة العربية السعودية تقوم مشكورة برعاية هذا البرنامج وأنا نتعاون أنا وأنت أيها المبارك وشيخنا الشيخ طلال العقيل معالي الشيخ صالح هذا الشيخ وفريق العمل كله في هذا المقام نتعاون على ماذا؟ على بيان سيرته العطرة وأيامه النظرة صلى الله عليه وسلم نحن لا نحتاج أن نزيد على السيرة مثقال حبة من خردل ولا نقدر ولا يجوز ولا ينضخي فقط أن نقول للناس هذه سيرة نبينا نبينا وهذا الفهم والفقه لها ولن تجدوا مرتعا خصبا أعظم منها فرتعوا كما قال صلى الله عليه وسلم مرتب فرتعوا. جنة وهنا قال الخليل أنا خليل من وراء وراء ماذا نفقه؟ نفقه أن الله نعم يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لكن تبقى أسباب تجري وأقدار تمضي فيصل كل أحد منهم إلى منزله فيقف عندها ولهذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام قال الله عنه ماذا زاغ البصر وما طغى لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة إنما أقيم حيث وقامه الله جل وعلا فداه أبي وأمي صلوات الله والسلام عليكم فيما يتعلق بالعصمة شيخنا يعني ما يحدث من بعض الشؤون الدينية أو في شؤون الحرب وما مر معنا في بدر عندما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا ثم رأى الصحابة ورأى أحدهم يغير هذا الموقع هل هذا مثل هذه الأمور تدخل في العصمة هذا لا يعتبر ذنبا اختيار موقع أو اختيار رجل لا يعتبر ذنبا ولا يعني ليست من الأمور التي يثاب الناس عليها أو يعاقبون هذا الشأن أول الأمر الثاني أن الأنبياء جميعا لا يقرون على فعل شيء خلاف الأولى فقول الله جل وعلا عفى الله عنك عبس وتولى وما مر معنا من آيات إنما يراد به أن يعاد بالنبي إلى ما هو أولى أن يعاد بالنبي لما هو أولى الأمة مجتمع متفقة على أن الله جل وعلا لا يقرهم على ما هو خلاف الأولى يبين لهم بعد ذلك أين هو الحق الأبلج لأن يوجد حسن ويوجد أحسن فإذا اختاروا الحسن لا يعد معصيها لكن الله بعد ذلك ليبين فضله عليهم يرتقي بهم إلى الأحسن الله يقول لموسى فقل لقومك يأخذوا بأحسنها مع ذلك أن التوراة فيها حسن وأحسن الله يقول و جزاء سيئة سيئة مثلها فلو جاء أحد وعاقب أحدا بمثل ما عاقبه به لا نقول إنه خالف القرآن لا نقول إنه يأثم ربنا يقول و جزاء سيئة سيئة مثلها لكن لو عفى كان أفضل قال الله جل وعلا فمن عفا وأصرع فأجره على الله فأجره على الله مرتبة أعلى فإذا وقع من النبي ما هو حسن ارتقى به ربه فضلا وكرم إلى ما هو أحسن هذا الذي يمكن أن يقال في المعنى الحقيقي لما ظاهره أن الأنبياء حادوا عن الطريق في ظاهره وإنما فعلوا خلاف الأولى لكن كرمتهم على الله تجعل الله جل وعلا يرحمهم كما قربنا في نبيه يونس ثم اشتباه, ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهذا وقال هذا كذلك في حق آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ضمن جده عزم قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها إلى أن قال إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه واهد فأصبح مهديا مجتبا متابا عليه فأين بعد ذلك يلومه اللائمون أو يتحدث عنه المتحدثون صلوات الله, الله صلح عليه صلح وعلى أنبياء ورسوله أجمعين ما ذكرته يا شيخ في العصمة هل ينطبق ويأتي على ناس بعد الأنبياء نسمع بعض الناس يقول فلان معصوم عصمه الله أي يعصم بقدر أما أن يعصم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فلا أظن يقع البت لا بد أن يكون فيه ولو شيء من من اللمم لابد أن يكون فيه ولا شيء ولو شيء من اللمن ما يمكن ولهذا مع اجلالنا لإخواننا إما الخطباء أن بعضهم يقول اللهم معصمنا فيما بقي فإنقصد من جميع الذنوب محال محال وهذا من سؤال الله ما لا يكون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا لأت الله بقوم نذربون فيستغفرون فيغفر الله لهم فطر الإنسان على هذا كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون هذا العموم كل مخصص منه ما ورد في فضل الأنبياء والرسول غير الأنبياء والرسول يبقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عليه وسلم. بني آدم خطأ يأتي منه الخطأ لكن كما قال الله الذين يشتربون كبائر الإثم والفواحش إلا, إلا اللمم وبينا معنى اللمم وقلنا إن المراد ليس الثناء ليس الترخيص في اللمان إنما المراد أن نفرق ما بين صاحب الكبيرة والفواحش ما بين من لم يتلبس إلا, إلا باللمان لا. ومع ذلك قد يعصم الله عباده لكن يعصمهم من كبائر الذنوب من عظائم الصغائر أو يعصمهم في شيء معين يخشى الإنسان من يقول اللهم معصمني أو يأتي على سفر فيخاف أن يختلط من أو أن يأتي نساء فيسأل الله العصمة من ذلك فيعصمه الله بعض العلماء يأتي له العصمة بباب آخر وهو قضية السلطان والحكم م. والقدرة فيقولون من العصمة أن لا تقدر لأن الإنسان إذا قدر في الغالب يطغى فخي... فبعض من الناس خير له أن لا يقدر من العصمة أن لا أن تقدر يعني هو مشروع أن نسأل الله العصمة نعم مشروع كما ذكرت. لكن مو على نعم. ليس على إطراقها نعم, نعم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التي جاءت في حديثنا عن الأحوال النبوية بدأناها بهذه الحلقة عن العصمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا عن كل شر وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير باسمكم جميعا تقدم بجزيل الشكر ووافر الدعاء لشيخنا الشيخ صالح بن عباد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة شكرا الله خير شيخنا شكرا وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا أجمل تحيه وكل شكر وتقدير إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته